قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال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 الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيء قليلا ما تتذكرون